كلمه احبك وحدها تعني ل ي ا ل شايل ا كتير كل الحكي من بعدها كنا بلا معنا يصير كلمة الفرحة ويصير ص ل حدها و كل العمر غير ك ل م ة احبك وحدها تعني ليش شايل كتير كل ا ل ح ا ج ي م بعدها كنا ب ل ا تدرسيني وردها ويفوح بالعذر العبيد والدنيا لي منساعدها تضحك مع الحب المثير <تصفيق> كلمه احبك شاي كبير